والله لا يحب كل كفار اسيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَهُ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن الرِّجَالِكُمْ فَإِلَّا مَن يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمَرَأَةٌ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوه ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة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 لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها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 ahead عَنَّا pardon لَنَا and to become Desert. عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ given by the saints of Jews, but إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما إليك هذا القرآن وإن كنت هذا من قبله لمن الغافلين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 وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنَّنِي لَيَحْزُنُنِي قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادا وهو قال يا بشرى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 اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تنسى إِلَّا مَا شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعْتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ من يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى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 وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدًا اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا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 ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا مسحورا إلا فككت عنه سحرة ولا غائبا إلا لأهله سالما رددته ولا عدوا إلا خذلته ولا جبارا إلا قصمته ولا عدوا إلا خذلته ولا جبارا إلا قصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا بكرمك وجودك يا رب العالمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك اللهم فرجا من عندك قريب لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فرجك العاجل يا رحمن اللهم إما نسألك ان تلطف بحال إخواننا في كل مكان في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي اليمن وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وحرر المسجد الأقصى من براثل المغتصبين وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا كريم واجعل لا تجعلنا من جندك الناصرين لهذا الدين ولا تجعلنا من المتخاذلين فنكون من الهالكين اللهم احفظ علينا بلادنا وأمننا وإيماننا اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره اللهم اللهم اكشف أستارهم وأبطل خططهم ونسألك اللهم ان تكفينا شرورهم وندرأ بك في نحورهم اللهم احفظ علينا أبناءنا وبناتنا من المضلات والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم أنبث لنا أبناءنا وبناتنا نباتا حسنا اللهم اكلاهم برعايتك واحفظهم بحفظك واحرسهم بعينك اللهم اجعلهم من أهل القرآن الكريم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تصلح لنا احوال اخواتنا ونسائنا وامهاتنا وبناتنا اللهم احفظهن من كل ضلال وفتنه اللهم احفظهن من كل ضلال وفتنه وارزقهن العفاف والهدايه يا رب العالمين إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا ورزقنا يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم ما في ضمائرنا يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا جواد يا كريم يا سميع يا بصير يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين يا غفار اللهم إن لم تكتبنا فيما مضى من الليالي من عتقائك من النار بتقصيرنا في أعمالنا فلا تحرمنا فضلك في هذه الليلة يا رب العالمين اللهم عاملنا بإحسانك وكرمك وجودك وفضلك وبرك يا رب العالمين ولا تعاملنا بتقصيرنا فنكون من الهالكين اللهم انظر لنا بعين الرحمة وأنت الرحيم والطف بنا وأنت اللطيف وأكرمنا وأنت الكريم وجد علينا وأنت الجواد اللهم انا نسألك في هذه الليلة العتق العتق من النيران يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نتذلل بين يديك ونتوسل إليك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رجائك محرومين وعدتنا بالاستجابة فقل تدعوني أستجب لكم هذا الدعاء رفعناه بين يديك وهذا الرجاء أوصلناه إليك وأنت السميع القريب المجيب وأنت على ذلك قدير اللهم انا نسألك أن تغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر, لمه... اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انا نسألك أن تغفر لمن فقدناه في هذه السنة ولم يكن معنا من الصائمين القائمين اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم اللهم اغفر لوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية اللهم من كان منهم مريضا فألبسه لباس الصحة والعافية اللهم من كان منهم مهموما أو مغموما أو مديونا فنفس عنهم يا رب العالمين ومن فقدناه من آبائنا وأمهاتنا اللهم من فقدناه من آبائنا وامهاتنا نسألك اللهم في هذه الساعة أن تجعلهم في شآبيب الرحمات في قبورهم اللهم وسع عليهم قبورهم ونور لهم قبورهم وانسهم في وحشتهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين اللهم اغفر لمن حضر في هذا المكان من الرجال والنساء اللهم تقبل دعواتهم واستجب رجاءهم وأصلح أحوالهم اللهم انا نسألك بمنك وكرمك وجودك وعفوك أن تمن علينا هذه الليلة برضا منك يا رب العالمين وأن تكرمنا بقولك اذهبوا مغفورا لكم وأن تشهد علينا الملائكة بأنك قد غفرت لنا ذنوبنا وتجاوزت عن سيئاتنا وأكرمتنا بعفوك وكرمك نحن عبيدك ليس لنا إلاك هذا رجاؤنا رفعناه إليك وهذا دعاؤنا أوصلناه إليك وأنت على ذلك قدير يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين